النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. يا جنود الحق هيّا هي قددوا لحن الصمودي قد ضاع الشامنون فاحشدوا كل الجنود دولة الإسلام طامت فسحقوا كل الحدود حيث ما دارت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام نقدم لكم نشرة أنا خبر الدولة الإسلامية ليوم الخميس. الرابع والعشرين من شهر شعبان لسنة 1439 للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين. صد هجوم للجيش النيجيري المرتد في منطقة كرينوى شمال شرق نيجيريا تفجير ضريح شركي بعملية أمنية في قرية شركاي وسط داغستان أسل سبعة عناصر من حركة طالبان المرتدة وقتل آخر والسيطرة على وادي مزار في كونر هلاكوا 23 مرتدا من الجيش النصيري على جبهتي مخيم اليرموك والحجر الأسود البداية من غرب إفريقية بفضل الله وحده صد جنود الخلافة هجوم للجيش النيجيري المرتد على قرية كلورام في منطقة كرينا وشمال شرق نيجيريا حيث اشتبك جنود الخلافة معهم بمختلف أنواع الأسلحة ما أوقع فيهم هلكا وجرحا ليفروا بعد ذلك مدحورين كما استهدف الطيران النيجيري المرتد فلولهم الهاربة مما زاد في خسائرهم البشرية ولله الحمد والمنة أما في ولاية القوقاز قام جنود الخلافة بتفجير ضريح الصوفي المشرك سعيد أفند الجركاوي بعملية أمنية في قرية الشركاي وسط داغستان ولله الحمد والمنة وفي ولاية خراسان شن جنود الخلافة بفضل الله وحده هجوماً واسعاً على نقاط حركة طالبان المرتدة المنتشرة في وادي مزار بمنطقة نوركل في كونر يوم أمس أسفرت عن أسر سبعة عناصر وقتل آخر وفرار من تبقى من المرتدين واغتنام أسلحة وذخائر متنوعة وانتهى الهجوم بالسيطرة على الوادي ولله الحمد والمنة كما هلك وأصيب أربعة من الجيش الباكستاني المرتد ودمرت آلية تقلهم بعبوة ناسفة في مدينة كويتا غرب باكستان ولله الحمد والمنة وإلى ولاية دمشق لا يزال جنود الخلافة يصدون هجمات الجيش النصيري المتواصلة على مواقعهم في مخيم اليرموك والحجر الأسود حيث دارت اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة وأسفرت عن هلاك 23 مرتد وإصابة آخرين وإعطاء بدبابة على محور مخيم اليرموك ولله الحمد والمنة وفي ولاية سيناء فقد تم استهداف عنصر من الجيش المصري المرتد بالأسلحة القناصة جنوب مدينة رفح يوم أمس الأول ما أدى إلى هلاكه ولله الحمد والمنة أما في ولاية صلاح الدين استهدف جنود الخلافة آليتين للحشد الرافضي وشرطة الاتحادية بعبوتين ناسفتين غرب وشرق مدينة سامراء ما أسفر عن تدميرهما وهلاك وإصابة من كان على متنهما ولله الحمد والمنة وفي ولاية كركوك، تم استيداف آلية تابعة لشركة نفط رافضية قرب قرية الرمل غرب الدبس بعبوة ناسفة يوم أمس الأول مما أدى إلى تدميرها وهلاك ما لا يقل عن ثلاثة عناصر وإصابة آخرين ولله الحمد والمنة أما في ولاية شمال بغداد إعطاب آلية الرباعية الدفع لشرطة الاتحادية وإصابة ثلاثة عناصر بينهم رائد كانوا على متنها بكمين نصبه جنود الخلافة قرب الإسحاقي ولله الحمد أخيرا إلى ولاية دجلة فقد تم استهداف آلية الرباعية الدفع للحشد الرافضي قرب قرية الحلوات يوم أمس الأول ما أسفر عن تدميرها وهلاك وإصابة من كان على متنها ولله الحمد والمنة وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين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 وتقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل الحدود حيث